ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إ ذ ا افحنتموهم ف ش د ا ل و ف ا ق ف إ م ا من بعد و إ م ا فداء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 ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوا لهم وكأي من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 و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر اللذه للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات و م غ ف ر مغفرة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 ذلك ب أ ن ه م اتبعوا ما أ س ح ط الله وكرهوا رضوانه ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م ام حسب الذين في قلوبهم مرض أ لن يخرج الله أ ض غ ا ن ه م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 والصابرين ونبلو ان ر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول, وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا